بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن خلقهن العزيز العليم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 أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ واجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وانما على اثارهم مقتدون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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكيون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَعْصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بضعة وهم لا يشعرون؟ الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما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 فَأَنَّهُ يُؤَفَّكُونَ وَقِيلَ لِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَّا إِقَوْمُ الَّا يُؤْمِنُونَ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ